بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم إنه إلا وحده ينوح علمه شديد الق وهو بالأفق الأعلى ثمدنا فتدلى فكان قابطوا سيبا دھی مل فو مس تم ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنْفَ إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا قَضَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ بِهِ الْكُبَرَا أَنْ فَرَأَيْتُمُ وَالْعُزَّى وَمَنَ تَّفَثَّتْ الْأُخْرَى لكم الذكر وله الأنفا تلك إذا قسمة إن يتبعون إلا والنغمات هو, هو الأنفس ولقد جاءهم من سنی ٹو نیش ٹن عل دی علمی بغدی زنؤ وُلِيَ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ان <تصفيق> سے شئئا فاقرب عن منثوى مل ان کہ بل سبلی الم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 أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا أَيَجْزِي الظَّالِمِينَ لَذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبار وَمَا فَاعَلَ شَيْئًا إِلَّا نَمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَوْعِظَةِ وَأَعْلَمُ بِكُمْ کمینری اور تم ادین لینی ویل في موسى وإذا راه من الذي يصفا ألا تنذر نذره الزراء وزر أخرى وأدي ساریری وَإِنَّهُ هُوَ أَمَاتَهُ أَحْيَاهُ وَإِنَّهُ خَالِقُ كُلِّ فن ل موسیقی موسیقی وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم والمُتَّفِكَتَاهُ فَمَنْ شَرَّمَ وَشَّى فَمِنْ أَيِّ سَلَامًا مِن دُونِ لَاغِيكَ شِفًا أَمْ فَمِنْ هَذَا وتضحكون ولا تنفكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون